موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم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 قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين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 وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خرج منها مذوما مدحورا قال خرج منها مذوما مدحورا لمن تبعك منهم لا أمل أن نجهنم لا منكم أجمعين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 أتكونا ملكين، إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور.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 علَّنَ لا يُؤمِنونَ وإذا فعلوا فاحشَتَهُمْ قَالوا وَجَدنا عليها أَبَا نَوَالله أَمَرَنَا بِهَا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقصط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجده وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون.